الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين إذا السماء فطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا ذَنَبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ